ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا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 في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا فَهَا وَلَا كِن وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إِنَّ معكم إنما نحن يستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طويانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون